ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شئت لهداكم أ ج م ع ي ن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 قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فحر عليهم, عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه و ل ك ن يؤخرهم إ ل ى أ ج ر مسمى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 تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ف ه ولهم و ي اليوم ولهم عذاب اليم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 وهو أ ع ل م بالمهتدين و إ ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إ ل ا بالله